بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشرون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 ولقد خلقنا الإنسان من شلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة خلقناكم من علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فأنشأناه خلقا اقرا فتباراك الله احسن الخالقين ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَاقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْقَلْقِ غَافِرِينَ